بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين تكلمنا الزبت النبات تجب مختصة يختات زكاة الزكاة الماضي على النبات. وقلنا إنما تجب في الثمار والحبوب إنما في في فتجب وهي لاثمار و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للحبوب فتجب في ا ل ح ن ط ة والشعير و ا ل أ ر ز والعدس وكل ما يقتات اختيارا مما يستنبته ا ل آ د م ي و ن ويعتبر بالنسبه للنخل حال كونه تمرا و ب ا ل ن س ب ة للعنب حال كونه زبيبا فلا يؤخذ رطبا ولا يؤخذ عنبا اي تعتبر ا ل ز ك ا ة في ح ا ل ة الكمال ف إ ذ ا كانت ح ا ل ة الكمال في التمر ح انه ل الكمال التمر ة في أ لا يزيد عن الرطب و إ ذ ا ت أ خ ر يتلف ففي هذه ا ل ح ا ل ة يجوز إ خ ر ا ج ه رطبا وكذلك ب ا ل ن س ب ة للعنب إ ذ ا كان لا ي ت ذ ب ب و ح ا ل ة كماله أ ن ه يصير عنبا ولا يصير زبيبا ف إ ن ه يخرج عنه عنبا فنحن ننظر في الثمر والحب الى ح ا ل ة الكمال فاذا وصل ل ح ا ل ة الكمال اخرج منه ا ل ز ك ا وما ادخر في قشره كالارز و ا ل ع ن ة فعند ذلك يعتبر بقشره واذا كان يقشر و ي ص ف من قشره كالقمح والشعير وغيرهما فانه يعتبر صافيا فاذا بلغ بدون القشر خ م س ة اوسخ وقلنا ج ب بلغ ت فيه الذكاء وإذا ا ل ش عشرة ر أوسق وجبت فيه ا ك ا و ق ل إ ن ا ل أ و س ق ا ل ع ش ر ة ليست م ض ط ر د ة و إ ن م ا هي ت غ ذ ي ب ي ة ف إ ذ ا بلغ المصفى خ م س ة أ و س ق من ث م ا ن ي ة أوسق ب اوسق ل ق ش ر ج ب يبلغ ت الذكاء وإذا المصفة لم م خ ة أ و س من عشرة أوسق بالقشر ما تجب فيها الذكاء تجب وقلنا لا يكمل الجنس بالجنس ولكنه يكمل النوع بالنوع ولا يضم ثمر عام إ ل ى ثمر عام آ خ ر ويضم ثمر العام بعضه إ ل ى بعض و إ ن اختلف نضجه و إ د ر ا ك ه كان نضج بعضه في أ و ل العام وبعضه في آ خ ر العام ما دام يجمعهما عام هجري واحد من ا ل أ ع و ا م ا ل ع ر ب ي ة زكاة أما الثمار الواجب في والحبوب في فيختلف باختلاف ت ق ي ه ا ف إ ن كانت تسقى بماء السماء أ و كانت تسقى بالسيل أ و كانت تسقى ب ا ل أ ن ه ا ر بدون ك ل ف ة فيجب فيها العشر و أ م ا إ ذ ا كانت تسقى بما فيه ك ل ف ة ب و ا س ط ة النواعير أ و ب و الدواب س ط ة ا أ و ب و ا س ط ة ا ل آ ل ا ت التي نستخرج بها الماء في هذه ا ل أ ي ا م ف ف ي هذه ا ل ل ح ا ة يجب فيها نصف العشر وقلنا إ ن ا ل ز ك ا ة تجب ببدو الصلاح وقبل بدو الصلاح ما تجب ف إ ذ ا بدا صلاح الثمر ب أ ن اصقر او شرع في ح ا ل ة الكمال وبدا الحب في ح ا ل ة الكمال ب أ ن اصقرت السنابل و أ خ ذ ت في طريق الكمال عند ذلك تجب ا ل ز ك ا ة وليس معنى هذا أ ن ه يخرجها في هذه ا ل ح ا ل ة ولكنه ينتظر حتى تصل الى د ر ج ة الكمال وبعد ذلك يخرج زكاتها ه و ل ل س ي ل على ل ل التصرف ولسيما قبل بعض وكذلك بالنسبة للحبوب سن الخرص الخارق الساعي ويقدر السمر يقدر ماذا يوجد على هذه الشجرة م بثماره ماذا ا ان بعضها فيها ك حتى يستطيع فيأتي ينضج ويقدر سن بعض يقدر وهو هذه يوجد ما هو مقداره يرى في ا ل ش ج ر ة مجموع الرطب فيقول هذا إ ذ ا ت ت م ر يصير مقداره كذا وسجل و ي على صاحبه وعند ذلك يتصرف صاحب الشجر كما يريد يبيع منه و ي أ ك ل منه ولكنه يجب عليه أ ن يخرج المقدار الواجب عليه من ا ل ز ك ا ة ب ا ل ن س ب ة للمقدار الذي خرفه ا ل خ ا ر ج فيسن خ ر ط الثمر إ ذ ا ب د أ صلاحه على مالكه لانه صلى الله عليه وسلم أ م ر أ ن يخرص العنب كما يخرص النخل و ت أ خ ذ زكاته زبيبا كما ت أ خ ذ ص د ق ة النخل ث م ر ا رواه الترمذي و أ خ ر ج ه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما و ا ل م ش ه و ر عندنا في المذهب انه ل م ذ ه ب أ ي خ ر ص جميع الشجر ولا يستبقي منه شيئا و أ م ا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إ ذ ا خ ر ص ت م فخذوا ودعوا الثلث ة ف إ ن لم تدعوا الثلث ة فدعوا الربع رواه أ ب و داود وصححه ا ب ن حبان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال إ ذ ا خ ر ص ت م فدعوا الثلث يعني لصاحب الشجر ي أ ك ل منه ويطعم جيرانه ف إ ن لم تدعوا الثلث ة فدعوا الربع ويكون الخرص منصبا على ا ل ب ق ي ة على ث ل ا ث ة أ ر ب ا ع النخل أ و على سلوكي النخل ماذا نعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وقد صلنا ب أ ن ه يجب خرص جميع النخل ولا نبقي لصاحب النخل شيئا أ ج ا ب الامام الشافعي عن هذا ب أ ن هذا محمول على أ ن ه يترك له ذلك من ا ل ز ك ا ة لا من ا ل م خ ر و ص لان ف ر ق ه على الانسان أ ه ه منه الزكاة ناخذ منه منه له غربوها يفرقه أصحابه ويفرقه كي الزكاة الزكاة حينما ثلثي نحن ناخذ ناخذ ثلاثة أرباع الزكاة, أو ناخذ منه ثلثي الزكاة ونترك له على أصحابه على أو ونترك جيرانه ويفرقه ت ح ق ل ل ز ك ا ة أ الإنسان قد يكون له د ر ا ي ة بالفقراء اكثر من د ر ا ي ة ذاك الذي ي أ خ ذ الزكاه زكاه من الداعي أ و الوالي أ و غيره فيحب أ ن يفرقها بنفسه فيندب لنا أ ن نترك لصاحب الزرع شيئا من ا ل ز ك ا ة و و ز ع ه بنفسه على الفقراء من الجيران ومن المستحقين و أ م ا الخالص ف إ ن ه ي خ ر ص جميع النخل ويقدر ا ل ز ك ا ة فيه بناء على ما ينتجه كل البستان ويكفي خالص واحد ما نحتاج ل أ ك ث ر من خالص واحد ل أ ن ه كالحاكم يجتهد ويعمل باجتهاده ونحن نقبل اجتهاد الحاكم الواحد ولا نحتاج لحاكمين وهذا كالحاكم يجتهد في النخل ويقدره ويقدر ه ويقدر ا ل ز ك ا ة التي تخرج منه فلا نحتاج ل خ ا ر ط ي ن و ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحه خ ا ر ط ا أ و ل ما تطيب ا ل ث م ر ة رواه أ ب و داود ب إ س ن ا د حسن فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يبتفي ب خ ا ل ص واحد ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحتاج ل خ ا ل ص ي ن ولكن ي ح ت ر ط في هذا الخالص شروطا لأنه مستأمن يريد أن يتكلم على أموال النار وهو في محل الإنسان الذي يخلط أموال مستأمن أن أن وأن النار وهو تهمه حاكم يريد في يريد ي د ق في محل ت ه م ه ولذلك اشترط فيه شروط م ع ي ن ة يجب أ ن تتوفر فيه حتى يصح له أن、يخلص. وأول يقرر هذه الشروط ان ل ل ش ر و وهذا سواء ط ق ا بأنه يخرط ك يكفي ف فيجب ان تتوفر ي اثنين فيه هذه الشروط. وان قلنا يجب نرسي الواحد قلنا بحاجة قلنا الواحد الشروط قلنا إلى أو وإن نحن أن ايضا يجب أن إن هذه ا فيهما هذه ا ل ش ر و الشرط الأول العدالة ا ل ع د ا ل ة في ا ل ر و ا ي ة ل أ ن الفاسق لا يقبل قوله ف إ ذ ا كان فاسقا و أ خ ب ر ن ا ب أ ن هذا البستان أ و هذا ا ل ن خ ل يوجد فيه كذا من التمر أ و من الزبيب ف إ ن ن ا لا نقبل قوله وبناء على ذلك ما نقبل خ ر ص ه ف ي ف ت ر ط فيه ا ل ع د ا ل ة وقد شرحنا ا ل ع د ا ل ة في غير هذا المكان وقلنا العدل هو الذي لم يرتكب ك ب ي ر ة ولم يصر على ص غ ي ر صغيرة ولم ي أ ت ي بخارم من خوارم م ر و ء معروف عنه هذا ا ل ع د ا ل ة و ا ل ا س ت ق ا م ة والتدين هذا الشرط ا ل أ و ل و ي ف ت ر ض فيه أ ي ض ا أ ن يكون عالما بالخرط ليس كل إ ن س ا ن يقدر س ت ط ي ي ع أن في هذا ا ل أ م ف لابد أ ن تكون عنده خ ب ر ة يعلم أ ن هذا الرطب حينما يصير تمرا ينقص كذا نوع آ خ ر من الرطب ربما إ ذ ا ط ا ر ك م ر ا م ا ينقص هذا المقدار فيختلف في اختلاف الرطب ويختلف في اختلاف المكان ويختلف في اختلاف الزمان وبناء على ذلك يجب أ ن تكون عنده خ ب ر ة ب الخلق حتى يكون تقديره صحيحا فالجاهل بالشيء ليس من أ ه ل الاجتهاد فيه هذا الشرط الثاني وكذلك يشترط فيه أ ن يكون حرا فلا يقبل من الخالق أ ن يكون عبدا ل أ ن الخلق ب م ث ا ب ة ا ل و ل ا ي ة والوالي لا يكون رقيقا وكذلك تشترط فيه الذكور ل أ ن ه من نوع ا ل و ل ا ي ة و ا ل و ل ا ي ة ما تكون ل ل م ر أ ة ف إ ذ ا يشترط فيه أ ر ب ع ة شروط الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون عدلا والشرط الثاني أ ن يكون عالما والشرط الثالث أ ن يكون ذكرا والشرط الرابع أن يكون حرا ف إ ذ ا لم تتوفر فيه هذه الشروط أ و لم يتوفر فيه شرط منها ف إ ن ه لا يجوز له أ ن ي خ ر ج و إ ذ ا خرص فاننا لا نقبل قوله فإذا خرط خرط الخارط النخل أو خرط العناد قال هذه الشجرة يقدر بوزق البستان يقدر ما فيه بألف يجب على ص ح إ ن كان بستانه يشرب من ماء السماء ويكتفي بها أ ن يخرج م ئ ة وسط العشر و إ ذ ا كان يسقيه بما فيه ك ل ف ة فيجب علي أن يخرج خمسين أن هذا يجب عليه ان يخرج خمسين وسطا خرس الخارق وعرفنا أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن يجب عليه أ ن يخرج خمسين وسطا من التمر أ و خمسين وسطا من ا ل ز ب ي ب ففي ينقطع هذه الحالة ينقطع حق الفقراء من عين الثمر ويصير متعلقا في ذ م ة المالك على معنى ان صاحب النخل يجوز له ان يبيعه ويجوز له ان يتصرف فيه كما يريد انتقل حق الفقراء من عين ا ل ث م ر ك الثمره ن حق ا ف ق متعلقا ر ا ا ء ل ب ا ل ث م هذه لا ت ن ض ج م ر ة و ا ح د ة سيختلف نضوجها ويختلف ادراكها وبناء على ذلك يحتاج ل ف ت ر ة ط و ي ل ة من الزمن فينتقل بعد الخرص حق الفقراء من عين الثمره الى ذ م ة المالك بدلا من أ ن تكون حقوقهم م ت ع ل ق ة بعين الثمره صارت م ت ع ل ق ة ب ذ م ة المالك وبناء على ذلك يجب على المالك أ ن يخرج بعد جفاف ا ل ث م ر و بعد جفاف العنب المختار الواجب عليه ث م ر ا و زبيبا ان لم يتلف قبل التمكن الى تفريق لكنه إ ذ ا تلف قبل التمكن قبل أ ن يجف بعد ا ل خ ر ط وقبل أ ن يجف الثمر تلف بدون تفريق من صاحبه فيجب عليه أ ن يخرج شيئا ويشترط في الخارج أ ن يقول لصاحب الشجر بعد أ ن ي خ ر ص عليه الثمر يشترط عليه أ ن يقول له ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب أ و العنب بكذا ث م ر ا او زبيبا ويجب على المالك أ ن يقول قبلت بهذا التضمين لأنه انتقال حق من الثمر إلى الذمة شغلنا وبما أننا شغلنا لابد من أن يعرف ما هو المختار وأن ويعرف أن قد اشتغلت أننا أن أن من من ذمته ذمته هو وبما ما ذمته حق قد يعرف ويعرف و ا ل ذ م ة إ ذ ا شغلناها لابد من قبول صاحب هذه ا ل ذ م ة فيفترض في الخالق أ ن يصرح للمالك بالتضمين ويجب على المالك أ ن يقبل ب ه ذ ا التضمين حتى ت ت ق ر هذه ا ل أ م و ر في ذمته وهذا القول عندنا يسمى بقول التضمين ف إ ذ ا ضمير زاد تصرفه في جميع ا ل م خ ر و ص بيعا وغيره في البيع و ا ل ه ب ة و ا ل أ ك ل والتوزيع على الجيران والصدقه ويجوز له أ ن يتصرف فيه ب أ ي نوع من التصرف ل أ ن حق الفقراء صار في ج م ت ه ولم يعد لهم حق في عين الثمر الموجود على الشجر أ م ا لو قلنا ان حق الفقراء يبقى متعلقا بعين الثمر ف إ ن ن ا في هذه ا ل ح ا ل ة ما نجيز للمالك أ ن يبيع كل ا ل ثمر نجيز له أ ن يتصرف ولكن يجب عليه أ ن يبقي المقدار الذي يكون قد خرسه الخارج يعني إ ذ ا أ و ج ب ن ا عليه مئه وسط من ا ل ث م ر ف إ ن ه يجوز له أ ن يتصرف في شجره وفي ثمره ولكنه ش ر ي ط ة أ ن يبقي مئة من الثمر ومن متعلق وسط لأن هذا هذا الشجر الفقراء حق بناء ع ي ل الفرق القول ل ث م ما ر ر هذا هو ا ا ف حق ق بين بأن يبقى م ت على ق ينتقل ا بالشجر الثمر ل أو أنه من إ ذمة المالك بناء على قول ا ل ت ض م ي ن هذا المشهور المعتمد المكتابين في المذهب ينتقل حق الفقراء من عين ا ل ث م ر ة إ ل ى ذ م ة المالك وبناء على ذلك يجوز أ ن يتصرف بكل ثمره ويجب عليه أ ن يخرج المقدار الواجب عليه من ا ل ث م ر أ و الزبيب في بعض الحالات يخص التفاهم ما بين المالك وما بين الخالص الخالص يخلص مقدار ا ما يوافق عليه المالك ق ل ة أ و ك ث ر ة والغالب في المالك أ ن ه يعترض حينما يخلص عليه المالك خ ل ق ا زائدا وكذلك يحتمل أ ن ت أ ت ي ج ا ئ ح ة وتجتاح هذا الثمر الذي خرصه الخالص على المالك ف إ ذ ا ادعى المالك أ ن ا ل م خ ر و ص قد هلك بسبب من ا ل أ س ب ا ب هذا السبب إ م ا أ ن يكون خفيا س كالسبقه ماله قد、سلط. أن م ر هلك بسبب ظاهر معروف بحريق عم البساتين ا ل م ج ا و ر ة وعم ب س ت ا ن و معروف للناس جميعا ف إ ذ ا ادعى المالك هذه ا ل د ع و ة قال هلك المخروس بعد الخرص ب و ا س ط ة ا ل س ل ق ة أ و ب و ا س ط ة الحريق أ و ب و ا س ط ة ا ل غ ر ب أ و ب و ا س ط ة الاعطار أ م ر ظاهر معروف ل أ ه ل البلد جميعا قال صدق بيمينه اتلق يقبل بيمين يمينه يحرك يمين بأنه مخروصه فعند ذلك من فان ر ف لم يعرف الظاهر ادعى حريقا قال وقع حريق ببستاني ولكننا ما نعرف أ ن ه وقع في بستانه حريق ما نعرف هذا قال يقول أقم الصحيح وطالبه يقول لو أقن بينة على أن السمر طولب على لو على ببينة ببينة بينة أن في بستانك قد تلف بهذا السبب الذي تدعيه سبب ليك غ ا ه ر ا س ر ي ق ما كانت ت ش ك و ر ة حريق ما كان معروفا غريق لم ينتشر ذكره بين الناس ان من المحتمل أ ن تنزل أ م ط ا ر وطواعق على بعض البساتين ولا تنزل على البساتين ا ل م ج ا و ر ة هذا محتمل وربما يكون هذا الامر غير شائع ما يعرفه كل الناس فاذا اقام ل ب ي ل و م عرفها الناس فاذا الناس نطالبه بالبينة ا ل ب ي ن ة جاء بالشهود الذين يشهدون بان ت م ر ه فعلا قد تلف ب و ا س ط ل ج ا ئ ع ة عند ذلك نصدقه بيمينه في الهلع ا اذا كان الامر ظاهرا او كان خفيا بحيث لا يطلع عليه الناس عند ذلك نقبل كلامه بيمينه فاذا ل أو أو نطالبه ن ببينة ا أولا على أنه فعلا ر أنه على قد حدثت ه اثبت ح ة في فإذا أمواله أ ب ا ل ب ي ن ة أ ن الجائحه ة ف ع ل ن ز ل في أ م و ا ل ه عند ذلك نصدق كلامه في فيصير هذا ا ل أ م ر الظاهر الذي لم يعرف عند الناس جميعا صار ت أنه معروفا وفي هذه الحال نصدق كلامه في يمينه هذه هي ا ل د ع و ة ا ل أ و ل ى التي يدعيها الدعوة الثانية دعوة الحيث أن الخالط خلط عليه خلصا زائلا أوجب عليه مقدارا زائدا عما خلط دعوة عليه عليه عليه أوجب أن يجب إخراجه قال لو ادعى حيف الخالص او غلطه بما يبعد قال خالص عليه م ئ ة وزق وانا عندي خمسون و ز ف ا هذا مستبعد لاننا نحن شرطنا بخالص ا ل انه عدل ما دام عدلا ما يكذب ما يفسق ما يخون ما ي غ ش وشرطنا به ان يكون عالما وما دام عالما ما يخطئ خمسين ب ا ل م ئ ة هذا جاهل ما يخطئ به لان لو ذهب اي انسان جاهل ما يخطئ خمسين بالمئه ة ذ ب من, من وراى الرطب على الشجر يقول هذه بعد جفافها تنقط عشر ب ا ل م ئ ة مثلا عشر ي ن ب ا ل م ئ ة ما يكون خ ط أ ه خمسين بالمئه فاذا بالك إ ك ادعى ن ع ا م ا اشترطت ا فنحن به ل ا ل م ا ج ك أ ن الخالص قد جار عليه في الخلص بمقدار ي ب ع د غالبا كان قال جار علي بالنصف أ و بالربع لم يقبل كلامه نعرف ان كلامه و هذا كلام لا يريد من ورائه إ ل ا تشويش ولو كان كذلك فكان المفروض بكل البساطين ا ل م ج ا و ر ة و ب ن ا ف جميعا اذ يعرف و ا هذا من أ و ل خرص و يمنعوه من الخرص فهذه ا ل د ع و ة لا تقبل و أ م ا إ ذ ا ادعى حيفه بمحتمل قال والله أ خ ط أ في م س ق واحد أ و أ خ ط أ في نصف و ز ق هذا في ا ل م ئ ة عند ذلك يقبل قوله ويحط عنه ما د ع لأنه أ ي ا أمين لأننا نفترض أيضا أمين نفترض به أنه、أمين. فإذا د ع ا م ح ت م لانه ح ط ا ع ن بقدر د م ع ا وإذا اتعى ش ي ئ ا ليس ل م م ح ت امين فإننا نقل لا القولا بالنسبة لذكاة تجب ا ل ز ك ا ة فيها م ر ة و ا ح د ة في العمر يعني إ ذ ا خرج عند الانسان أ ل ف و ز من القمح ف إ ن ل يخرج زكاتها م ئ ة و ز ولو بقيت عنده بعد ذلك م ئ ة عام م ا يجب علي ه إ خ ر ا ج زكاتها م ر ة ثانيه ة ليس ل ك ا ذ ب فتجب والفطة والغنم لأن فيك تتكاثر. المواجه تتكاثر تتكاثر الزكاة فيها كل عام لأن كل فيك و ا ل أ م و ا ل أ ي ض ا تتكاثر عن طريق ا ل ت ج ا ر والربح فتجب ا ل ز ك ا ة فيها كل عام أ م ا الحبوب اذا ت خ ر ه ا ل ا ن س ا ن في بيته ما تتكاثر بل على العكس من ذلك تتعرض للتلف وبناء على ذلك ما أ و ج ب الشارع فيها الزكاه ة مرة واحدة إلا طبعاً فيما ح ص الا ز ك ة م ر ة واحده أيضاً. يعني ما تحصده ت خ ر ج ز ك ا ة ه م ر ة و ا ح د ة ولا تخرجه كل عام هذا ما يتعلق ب ز ك ا ة النبات س م والحموم ا بزكاة ا ر ل ش ك ل م ج ب ل اما ز ك ا ة النقدين والمراد بهما الفهب و ا ل ف ض ة ايضا تجب ا ل ز ك ا ة فيهما ب ا ج م ا ع والدليل على وجوب ا ل ز ك ا ة قبل ا ج م ا ع قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أ ل ي م قال العلماء الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته ولو كان فوق ا ل أ ر ض وما أ ُ د ي ت زكاته لا يقال له كنزان ولو كان مدفونا في باطن ا ل أ ر ض فليس ا ل م ر ا بالكنز د م ق ت ل ز في باطن ا ل أ ر ض ولكن المراد بالكنز المال الذي لم تخرج زكاته يتوعد الله تعالى الذين يمتنعون من إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة في العذاب ا ل أ ل ي م يوم القيامه ة وكما أ ن يجب أن يتوفر في المواشي يجب أن يتوفر في المواشي النصاب ويجب أن يتوفر يجب النصاب النبات النصاب النصاب أن أن أن أن النقد يتوفر في في كذلك فشرط وجوبه ان يبلغ المال نصابا فاذا لم يبلغ نصابا فلا ز ك ا ة ف ي ه وروى البخاري وفي ا ل ر ق ة ربع العشر والمراد ف ي ر ربع العشر ق ة ا ل و بها ا ل ف ض ة وروى ابو داود وغيره باسناد صحيح او حسن عن, علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في اقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين دينارا نصف دينار ايضا ربع العشر وروى ابو داود و ا ل ب ه ق ي باسناد جيد ليس عليك شيء حتى يكون عشرون دينارا فاذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار قال والمعنى في ذلك أ ن الذهب و ا ل ف ض ة معدان ب ا ل ن م ا ء يعني للتكاثر ك ا ل م ا ش ي ة ا ل س ا ئ م ة ولكن ا ل م ا ش ي ة تتكاثر ب ا ل و ل ا د ة والنقدان يتكاثران بالبيع والشراء والاتجار و ا ل ر ك ش هذا ب ا ل ن س ب ة للذهب الخالص أ و ب ا ل ن س ب ة ل ل ف ض ة ا ل خ ا ل ص ة ف إ ذ ا كان عند الانسان س ب ي ك ة فيها نحاس وفيها ذهب أ و فيها معدن من المعادن التي لا زكاه فيها مع الذهب او ا ل ف ض ة قال فاذا بلغ الخالص من هذه ا ل س ب ي ك ة نصابا بلغ م ئ ت ي درهم او عشرين ن ث ق ا ل ا وجبت فيها ا ل ز ك ا ة واذا لم يبلغ الخالص منها نصابا فلا تجب فيها ا ل ز ك ا ة فاذا كانت ا ل س ب ي ك ة او القطع ة ا ل ا ث ر ي ة التي يملكها الانسان مكونه من ذهب ونحاس وكان مقدار الذهب فيها إ ذ ا عزلناه عن النحاس يصل إ ل ى ا ل ن ص ا ب وجب علينا أ ن نخرج زكاه ولو اختلط إ ن ا ء منهما اختلط إ ن ا ء من الذهب ومن ا ل ف ض ة وعرفنا مقدار الذهب ومقدار ا ل ف ض ة في هذه ا ل ح ا ل ة نخرج زكاه كلا من المقدارين ل أ ن ن ا عرفناه و إ ذ ا جهل جبل المقدار اختلط في ذهب وفي ف ض ة وما عرفنا المقدار ايهما اكثر الذهب ام ا ل ف ض ة كان كان عنده س ب ي ك ة فيها اربعون من ا ل ف ض ة وستون من الذهب ولكنه نسي المقدار نسي ايهما للذهب وايهما ل ل ف ض ة حفظ الرقم ونسي العين التي فيها هذا الرقم قال زكى ل أ ك ث ر ذهبا أ و فضه يعني يعتبر ا ل أ ك ث ر ذ ه ب و ي ذ ك ي ثم يعتبره فضه و ي ذ ك ي احتياطا هذه ط ر ي ق ة و ا ل ط ر ي ق ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يحلل هذه ا ل س ب ي ك ة إ ذ ا كانت متساويه نجاح يحلل جزءا منها ويعرف مقدار الذهب ويعرف مقدار الفضه وبناء على ذلك يخرج ما اوجب الله تعالى عليه ولا يدفع ز ي ا د ة عن الواجب للاحتياط وهذا الحكم ي أ ت ي فيما لو ا خ ت ل ط الذهب بغيره من المعادن التي لا زكاه ف ي ا فيها ل اختلط الثهب بالنحاب و و ع ر ف ان ذ ه ل على ستين بالمئة ث د احد ي تحتوي ستين ك ة واربعين المعينين من من المعادن ا ل آ خ ر ولكن ن ف س ي المقدار ف إ ن ه يخرج أ ك ث ر ذهبا او ح احتياطا ت ي ا ا ط أ أنه يميز ي أ خ ذ جزء من ا ل س ب ي ك ة و ي ص ه ر ويميز أ و بوسائل أ خ ر ى هناك بالماء يستطيع أهل هذه الزبانك أن يميزوا بين وسائل بواسطة بالماء الافتصاص يميزوا مقدار المعدن الموجودة السبيكة فإذا يستطيع غمر علم في أ و كانت له ط ر ي ق ة ل ل م ع ر ف ة فبها ونعمه إ ذ ا ما عرف فانه يجب عليه أ ن يخرجا للاحتياط من أ ج ل حق ا ر ف وهذا ب ا ل ن س ب ة للذهب و ا ل ف ط ة إ ذ ا كانا نقدين أ و كانا مما يحرم استعماله واتخاذه كان, كان يوجد عند ا ل إ ن س ا ن قدر من الذهب هذا حرام على الرجل وعلى ا ل م ر أ ة فيجب عليهما إ خ ر ا ج زكاته وقلنا ما حرم اتخاذه ا ت و ا خ ت ن ا ؤ ه فاذا اقتنى ق ط ع ة ا ث ر ي ة م ك و ن ة من ا ل ف ه ه او من ا ل ف ض ة وجب عليه اخراج زكاثيا سواء كان رجلا ام كان امرا واما ما كان من الحلي ب ا ل ن س ب ة للنساء فالحلي ينقسم الى قسمين هناك حلي مباح وهناك حلي محرم ب ا ل ن س ب ة للرجل و ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة قال و يزكى المحرم من حلي وغيره المحرم من الحلي يزكى بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. لو أن المرأة اتخذت قلما من الذهب هذا يجب عليها إخراج زكاة حرام عليها التعمال في الرجل وفي المرأة امرأة اتخذت لنفسها ثوارا للرجل للمرأة لو لو من من يزكر أن أن يجب في وفي وزنه ا ث ي ن كيلو مثلا وضعته في يدها هذا فيه زرف محرم وبناء على ذلك يجب عليها ان تخرج زكاته ليس من الحلي المبارح لو كان الرجل قد استعمل في يده خاتما من ذهب هذا حلي ولكنه محرم عليه استعماله وجب عليه اخراج ا ل ز ك ا ة فيه ه لو ان انسانا ضدق ر ب ض ب ة من الذهب سواء كان ر ج ل ا أو كان ا م ر أ ة وجب عليه إ خ ر ا ج زكاته إ ذ ا ضببها ض ب ة ك ب ي ر ة ل ل ز ي ن من ا ل ف ض ة وجب عليه إ خ ر ا ج زكاتها ل أ ن ه ا م ك ر و ه ة ف إ ذ ا الحلي المحرم تجب اخراج زكاته و أ م ا الحلي المباح كالثوار والخلخال اللذين لا يوجد فيهما س ر ف محرم فلا تجب فيه تجب من الذكر قال فمن المحرم ا ل إ ن ا ء من الذهب و ا ل ف ض ة للذكر و ا ل أ ن ث ى وغيره وقد ذكرنا أ د ل ة هذا في كتاب ا ل ط ه ا ر حينما تكلمنا على ا ل أ و ا ن قال وكذلك الخلخال للبس الرجل إلا لبس الرجل خلخالا من ذهب أو من فضة. هذا حري ولكنه محرم. يجب عليه هذا ذكاته ذهب يجب حري محرم يخرج من من أن أو فضة قال فلو اتخذ سوارا بلا قصد ت ز ل أ ح د الاشخاص إ ل ى ا ل ص ا غ ة فاشترى سوارا بلا قصد لا قصد أ ن يلبسه هو ولا قصد أ ن يلبسه زوجته وما اواكله واشتراه بدون قصد ما يريد لبسه ولا يريد أ ن يعطيه لزوجته اشتراه فاشتراه أ و بقصد اجارته ا ش ت ر ا ه لتجاره لكن ز م ن ما يريد أ ن يؤجره للرجال لو اشتراه لياجره للرجال تجب ع لانه ي ه ل ل ز ك ا ة أ اشتراه للحرام أ م ا لو اشتراه لياجره للنساء لمن له استعمال بلا كراهه قال فلا ز ك ا ة في ا ل ض ح ي في الحاله ا ل أ و ل ى ما قصد محرما وفي الحاله الثانيه قصد مباحا وبناء على ذلك ما تجب عليه ا ل ز ك ا ة في هاتين الحالتين لانتفاء القصد المحرم و ا ل م ك ر وكذا لو انكسر الحلي وقصد اصلاحه ا م ر أ ة عندها حلي مباح انكسر ووضعته في درجها ما تريد أ ن تتخذه للقنيه ة ما تريد ت ت أن خ ذ للاتجار و إ ن م ا تريد أ ن تفتحه لتلبسه في المستقبل ولو بقي في درجها س ه ر ا طويلا ما يجب عليها فيه الزكاه وكذا لو انكسر الحلي وقصد اصلاحه و أ م ك ن إ ص ل ا ح ه بلا ط و غ ولا ز ك ا ة و إ ن دام أ ح و ا ل ا لدوام ص و ر ة الحلي وقصد اصلاحه و أ م ا إ ذ ا كان إ ص ل ا ح ه لا يمكن أ ن يصلح إ ل ا إ ذ ا اعدت صياغته إ ذ كذبه ت أ و كثره و إ ع ا د ت صياغته ففي هذه ا ل ح ا ل ة إ م ا أ ن يصلحه فورا وأن وعند أ ن يلبسه و ذلك لا تجب فيه الزكاه بنسبه للمراه ويسمى حليا اذا كان قابلا لان يتحلى به ف إ ذ لم ي ك قابلا لأن يتحلى به وليس قابلا ل ل إ ص ل ا ح بدون إ ع ا د ة ا ل ص ي ا غ ة صار حكمه حكم وحكم السبائك ا ل ذ ه ب ي ة الموجودة في البيوت فيجب البيوت ي عليه إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة ويحرم على الرجل على حلي الذهب مطلقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم و ح ل الذهب والحرير ل إ ن ا ث امتي وحرم على ذ ك و ر ي ا و أ م س ك الحرير بيمينه وذهب ب ش م ا ل ه وقال اذان حل ل إ ن ا ث امتي حرام على ذ ك و ر ي ا فيحرم على الرجل التحلي بالذهب ولو كان في آ ل ة الحرب ما يجوز له أ ن يتحلى ب آ ل ة الذهب ويستثنى من ذلك ع د ة أ م و ر ا ل أ و ل ا ل أ ن ف ف إ ذ ا جدع أ ن ف ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه يجوز له أ ن يتخذه من الذهب وان إ ن أمكن امكن ا ب اتخاذه ت أن ي ذ ه من ل له ف ض ة يجوز ي أن ت خ من ا ل ذ ه ب لأن ع ر ف ة ابن ساعد الكلاب فاتخذ أنفه أنفا من قطع ف يوم ض ة فامره أ ن ن ت ش ت ك ى صلى لرسول الله الله عليه ل س و ف أ م صلى الله عليه وسلم أ ن يتخذه من ذهب رواه الترمذي وصححه ابن حبان وكذلك ا ل ا ن م ل ة إ ذ ا قطعت ا ن م ل ة ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه يجوز له أ ن يتخذ انملها ب ب خ ل ف ا ل من ل ت ي إ ذهب ا ق من أنملتان يده أ وكالانف قطعة يستطيع تصبع اتخاذها الزهب فإنه من لأنه له لا يجد ي ما ح ر ه و يستفيد م ه و ا ل ا ل ن م ل ة السن ف إ ن ه يجوز لمن ق ل ع السن يجوز له أ ن يتخذ سنا من ذهب قياسا على ا ل أ ن ف و إ ن تعددت أ س ن ا ن ه ا ل ذ ه ب ي ة ويحرم سن الخاتم خاتم حرام أن ا ت خ ذ سنه او ف ط ه من الذهب مطلقا يحرم على الرجل أ ن ي ت ع م ل الذهب ويحل له اتخاذ الخاتم من ا ل ف ض ة يستثنى من الذهب و ا ل ف ض ة ب ا ل ن س ب ة للحلي للرجل أ و ل ا الخاتم يجوز له أ ن يتختم ب خ ا ت م ا ل ف ض ة ب ا ل إ ج م ا ع لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فطره رواه الشيخان بل ل ك س ه س ن ة سواء ك ا ن في اليمين أ م كان في اليسار لكن اليمين أ ف ض ل على الصحيح وكذلك يحل, له يحل للرجل ه ي ح ل ل سوى الزن و ا ل أ ن ف يحل له من الحلي ان ل ل ي أ يحلي آ ل ة الحرب و السيف و أ ط ر ا ف السهام والدرع و ا ل خ و د ة والرمح و ا ل م ن ط ق ة يجوز له أ ن يحليها ب ا ل ف ض ة ل أ ن ق ب ي ع ه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من ف ض ة و ل أ ن نعل سيفه أ ي ض ا كان من ف ض ة و ق ب ي ع ة السيف التي تكون على ر أ س قائم السيف من عندي مطبط الأعلى وكانت أ م ا بالنسبة للنعنيات و ن في أسفل ف غمضه ك أصل غمد النبي صلى النبي الله عليه وسلم من الفضة غمض من ا ن و ك طبيعته أيضا من ا ل ف ض ة ولا يجوز له اتخاذه من الذهب الخاتم ما يجوز أن يكون من آلة لا الذهب الحرب لا الذهب وأما ما سوى هذا وتحلية آلة من من يجوز يكون يجوز يكون أن أن سوى ما سوى الملبوس في الحرب والجهاد أو ما سوى ما الحرب آلة كالسيف والرمح هذه آ ل ة أ و أ ط ر ا ف السهام وكذلك ب ا ل ن س ب ة للثلث وبالنسبه ة ما ي ض ع ع ل ى رأسه بالنسبة ل ل م ن ط ق ة التي يشد بها وسطها وهذا سوى وآلة يجوز بالنسبة للباس ما سوى ذلك من اللباس وآلة الحرب لا يجوز له أن ولا من الفضة ذلك له يستعمله من أن من و لا ما ن لا ه ق ل لا لا ما يلبس ك ا ل ت ر ج ي واللجام ونحوهما مما هو منسوب إ ل ى الفرس كالركاب و ا ل ق ل ا د ة وغير ذلك من ا ل أ م و ر ما يجوز له أ ن يستعملها لا من الذهب ولا من ا ل ف ض ة إ ذ ن ب ا ل ن س ب ة ل أ م و ر الحرب يجوز له أ ن ي ت غ ذ من ا ل ه ا ل ف ض ة ما كان مختصا بالسلاح أ و ما كان مختصا باللباس وليس أ م ما ا وراء ذ ك مما لا ل ب و للمراه ا ي سلاحا ا ي ل ت ح ر ي ت ه ل اله ب ا ذ ب و ل الحرب ب ا ف ة للمرأة شرية آلة وليس ل ا كما أ ن ن ا حرمنا على الرجل أ ن يتحلى ي ا ل ث و ا ر والخلخال من الذهب و أ و ج ب ن ا عليه فيهما لأنه الزكاه اولا لتحريم رسول الله وثانيا ل أ ن فيه تشبه بالنساء كذلك نحرم على ا ل م ر أ ة أ ن تتشبه بالرجال فلو ان المراه اتخذت سلاحا للحرب ت يجوز ا أن تحارف لها هذا وبالضرورة اتخذت وذهبت الضرورة ت خ سلاح و ذ للحرب ما نجيز لها أ ن تحلي سلاحها ب ح ل ي ة ا ل ف ض ة ل أ ن هذا من خصائص الرجال فيحرم يكون المرأة لأن تعملوا على لأنه أن من ا لان ت ش ب ب ه ل ل ل ر ج ا أ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من ويجوز ا ا النساء بالرجال ل م من ت ت ش ب ه و لها لبس أ ن و ا ع حلي الذهب و ا ل ف ط ة ب ا ل إ ج م ا ع لم يخالف في ذلك واحد لا من السلف ولا من الخلف وما خالف فيه إ ل ا هذا المدعو ناصر ا ل أ ل ب ا ن ي في هذا العصر قال ب ح ر م ة الذهب على النساء فيما كان م ح ل ف ا م خ اجماع ل بذلك ف ا إ الامه سلفا وخلفا وكلامه هذا مردود عليه وقد رد عليه كثير من الناس في هذا الموضوع وكما يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تلبس أ ن و ا ع الحليه من الذهب والفضه يجوز لها أ ن تستعمل ما ذ نتج بهما من الثياب م ب ا ل غ ة في السلف ي قال ت خ ل خ ا ل وزنه مئتا دينار يعني حوالي سبعمائه غرام ا ل كيلو ت ي وزنها م ن ا ل ه ب لأنها ما تكون أيضاً. تكون تضع ك و ن ذهباً أ ي ا لا بد أن ي ض في ه ا أشياء أ خ ر ى تكون ث ق ي ينبو ل ة جداً ع ه ا ا ل ط ب ع ا ل س ل ي م أ وزنه أن امرأة يدها سوار تضع في و كيلو أو كيلو لا تستطيع تعريفها يدها لا ل أ ن هذا الشيء ما ت أ ل ف ه الطباع قال و ب ن اذا ء على ل ك إ ذ وصل ا ل أ م ر لدرجه ا ل م ب ا ل غ ة في ا ل ز ر د صار الحلي محرما لا لانه ذهب ولكن لانه غلو في ا ل ت ص ر ا ف فيجب عليها في هذه الحالة اخراج ل ل ح ا ة إ ذ ك ا ت ه لكنها لو لبست قطعا من الذهب في مستوى عشرات ا ل آ ل ا ف من الدنانير لا مانع نتكلم الواحدة أن يكون ث أ ن يكون وزنه أ ل ف جرام مثلا هذا ما ت ع ل ب ه الطباعه السليمه هذا غلو في الاسراف و أ م ا إ ذ ا لبست ع ش ر أ س و ر ة أ و لبتت ع د ة خلاخيل وكان وزن المجموع كثيرا جدا ما ي ض ر ه هذا ل أ ن كل واحد منها شيء مالوف ولذلك نجد بعض قطع الذهب ا ل م ص و غ ة ب أ ش ك ا ل م ع ي ن ة ربما يزيد وزنها عن هذا وما قال العلماء فيها إ ن ه ا حرام ل أ ن ه ا لا ي ج د فيها غلو في ا ل ا ص ر ا ف نعم الغلو في ا ل ا ص ر ا ف أ ن تعمل شيئا مما لا يؤلف في ا ل ع ا د ة والطبع وكما ان ا ل م ر أ ة يحرم عليها الغلو في ا ل ص ر ا ف في في زينتها يحرم على الرجل الغلو ا على ل ص ر ا ف في تحلية, في في تحلية ل قال والاصح جواز ت ح ل ي ة المصحف ب ف ض ة للرجل و ا ل م ر أ ة اكراما له وكذا يجوز ل ل م ر أ ة فقط ت ح ل ي ة المصحف بالذهب لعمومي ح ل الذهب والحرير ل إ ن ا ث أ م ة قال وشرط ز ك ا ة النقد الحول ك ز ك ا ة ا ل م ا ش ي ة بخلاف الزروع والثمار بخلاف النبات انما يشترط فيه الحول إ ذ ا أ ث م ر وجب إ خ ر ا ج زكاته عند ثمره ووقت حصاده و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ا ش ي ة فيشترط فيها الحول وكذلك ب ا ل ن س ب ة للنقد شرط ز ك ا ة النقد الحول ف إ ذ ا بلغ نصابا وهو السبب وحال عليه الحول وهو الشر وجب على مالك إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة ولا ز ك ا ة في سائر الجواهر ك ا ل ل ؤ ل و ولو بلغ ثمنه ملاينه ي ن ا ن ح ما يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يخرج فيه ا ل ز ك ا ة إ ل ا إ ذ ا كان قد اشتراه ل ل ت ج ا ر ة فعند ذلك يصير من قبيل ز ك ا ة ا ل ت ج ا ر ة الذي سنتكلم عنه في الدروس ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله